بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني وَالِيًّا مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَقِيرًا فَحَبِلْتُ مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يا ذكري يا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن لا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِرًا وَقَذِبَ لَغْتُ مِنَ الْكِبْرِيَائَتِي قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّ ربك هو علي أين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آية كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا